إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.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 أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما باع القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا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 فلا أقطع عن أيديكم ورجلكم من خلاف، ولا في جذوع النخل. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُّ على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قال هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا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 فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجِلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ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 خالدين فيه وسائلهم يوم القيامة حملا يوم ينثخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إِلَّا لبثتم إلا عشرا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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط من يا جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلتنا قبلهم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 ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى